ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن دجنه ليهلك من هلك عن دجنه ويحيى من حج عن دجنه وان الله لسميع عليم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 وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ تَلْقَايَتُم فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئا فثبتوا فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون